وَمَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ بُوَّةٌ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ